الذين يفكرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونفكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولا 119. هم الكافرون حقا 110. وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَلَلْكِتَابِ أَنْتُ نَزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثم اتخذوا العيلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا تَبْغُ الْمِنَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِالْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَكِنَّ الْوَاصِفِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرا عظيما. أشرق أشرق اللبيا فرت ندو. وحنا كمديهاي عشرين ينوس عليه. كنا صافسنا تفسيرك قرانك كريمك. سدحية طبعا أيض أطبوك كوبن يا هاي. <تصفيق> ايدا وحو كبيل ايمانها وقول يا فرتن يا سيدهات كان من ميد من سوره النساء ايدا بقول يا لخدم يا لبنه واك ابي هي انا سوره لنفسها اس لوره النساء كان ميد وحنا عاشك كبيل ايمانها جزء للعاد صدوقي marka shinguz wasidsu alquran oraanka waxaa weeye lix meelo ay meelarka waxa shinguz tahay in marka laysu guciyo saddex juzb uu noqonaayo halka 25 sadas meelaw ka dhahayneen meeshii lixad san meelod noo waadiman tahay halkan waxaa ka bilaabanaaya juzkii lixad kamida ajjaadi سورة النساء و سورة مدنية تفاصل الشريعة الإسلامية أيها الأدقنية أيها الأدقنية 10 يابا إلا هذا أي كتاب صينيه كتاب قرآن الكريم كا. كتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام تبينيه كتاب هدف له هذا يدفعه رأيه وحقه رأيه عبادة الله وحده بمسرع إلى كلك إلا عابد وحيء وسك جذيين لقو في الدنيا نتيجة كذنبا ساوحويا إلا قبدباد إلى عردي إيا عذابك لقو نقول ليس جنة ديسية مغفرة ديسة كما قال تعالى في سورة آل عمران فمن زعزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل هدف كان ضدك وهو وكتاب دعوة وكتاب هداية كل هدايه ما هو وغن اسلوب ترغيب وترهيب على مرنا دتك في عن يا ادونك سيدهي وداقنه يا وخي لوو تغلى غل غد لوو شهقو مرنا دتك عن عن يا الكفر والمعازي جففك يقال يا عقاب لوو تغلى اسلوبو ترغيب مر وها لوو جعل يسينها ذكر عن وترهيب مرنا ذكرهونهم هي نتيجة كذا كذا وإذا كل جوا كتابهداي تربية وعلى وحيهونه دم ونفتركته قال مايا وعلى وحي سنة دنا وكونينا وحي إلى ذلك أوجد كتاب قارع وشرع يا وأحكام محرانا أو مدرعي هذا كبع كبع الله كرب لا لا تظلمون ولا تظلمون إن قفنا قفكارا أصلا دلمن بس لا كُل شيء قاية مركَّة وكتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام هواتبندون قال تعالى خذوا عيلا يحب الله إلى حمجة لا الجهر لواق بالصوئ حمل لواق كالصب والشتم والغيرة والنميمة والدعاء بالشرك والفضل البدء وكلمات الفحش وما ظنوا هذا أيضا موجرا إلى موجرا مرخي لجيري عضون إبل يا ياداته إلى هنا أتجشعي وأين هذا النعاس ربيو خبجاهو من عينه بنعاسو وحجب جاهو جعلت ماكروا إلى وحاسو نعبي يادين لجيري وأين هذا اللبتن كيدي كقولتو وحنا نعبي وحاسوا ايبا جعلوا يهدينوا الى اهدنا وانا فارتا اهدينوا قبطوا تربية لا يحب الله الى حما جعل الجهر الواق بالصيح همالوا لواق همالوا لواقي قولوا بالنغضة فعلوا بالنغضة اعتقاد بالنغضة كل كواحوا إلا موجيوا ايبا مرهبوا وكذا السر به إلا قصدنا مرهبوا لكن هو إسلامان qof isdaa tagay bulshadii gadweynihii oo xuma ka dhaxyeeray iyo qof xumiisa qarsaday inay wax uga isdaamaan baadmooda laakiin waa xumaa layda أما qowlahan lagu hadlo ama ficilahan la sameeyo ama iiqaanahan maskaxadii maanka lagu haysto illa muujiyo ya illa qarsado migna allama jaala min أوفك الله بالمال لو وارري النفط إذا هي مال إذا هي ممتلكاتك وأنت يوحنا إنه دواء قصده أو أما كندل مايا أتقبلها هي إنكارك يقول عليه بالنّا كده ما أما وحى مسلم يرجع وريه اللي هي يوحنا يقبله إنيه أما هدو تاسل كم واجو مصلحية إنه وحى حكمها ياأو تقبله أرسلتُك على ذلك نعم إلا منظليه قف إلا ما هو ولا يقدر رئيسه إنه عوضه إلى أو عوضه أو سير الله داعم كنيقه قبله وحى مسلم هو عوضه وحى صلبة يهودية بيتور عجزه إنه عوضه إنما عنه لكن ما بقدر المادليماتي بس نحن كفشه كذا ذي أبي أو أي ميسه أو عصري قيس الله كذا إنه كفشه ولا ذي إلا من ظلم. وحلقه غيري فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عليه انتين لك مَا اعْتَدَى اعتدى عليكم من جاء بسيئتي فلا يجزى إلا مثله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها كن كافك له غيري إن لأك أيضا عباشر هذا النقون إذا وحيار مدل ايالي او الدنيا قاسي ملكو نبيق عليه سلاة والسلام ارنتي اوغادي فقد استوفيت حقا كوكي وحكامك واحد جيشتها كبادر ميل فريش كل ملكي وحيار كم اغناء اينا افئي ادبو فقد استوفيت حقا كوكي واكتر حقا دين نواد وفستي كبادر واحداً باللغوصين هاي يوماله ميل فريسوه إلا من ظلم قفك الله مهاجم أولا كانت الرئيسه إلو حميه سشكته وأبنانتاهي وكان الله إبوح النغضي ومازال حتى يرنؤوه يا هاي سميعاً الله مغرد بذن لجميع ما يقال أدوما وحيكو هادلان ويقول شنقران أي أم مغرد بذن يا هاي علي من ألأ قال بذن أفوحي أروح الوالي أيو أنت ضوقة قلبني أنت بدو حداد موجسان خيرا وناع أو تخطو فوه حداد قرصان كل خواه وناعا إذا ما ينسى قولي في علبة حداد موجسه إيه حداد قرصته ويسكو أدري لفضلنا وبنانته أو تعفو حداد عفيسان عنصوينهم عقل لا يسكو مادة يدو حبي أذكرهمك هو يمت أسادع في سقفيك حماي إن طبا وحقا بيفا الله يبوينا كان وهو هذه ومازال ولنا سنكزول أفوم حداد حمه اللوجيستي العفسي عليه رحمة إهبك جسي أي لوعفنك خيرك حداد موجيسي يا حدادا موجن لفجارة وعاتكوه أمي ذي أدمع خير لهدوياي عفي بعضنا حجب اللقاء فيه قديرا إلا هو حوضي قديرا على ما يري وحين سفؤوضونه ألا هو حوض له وعكوه لمن كرأوسا جريوه لا يحب الله إلا ما تجعل الجهر دواء بالصوح ملو نواقه من القول أري قول هذه آياتكو نواقه قولها أبدا والفعل والاعتقاد واللمد على شهد حميه ينقل إسكايل علي أد مدنها كسمي أفنها أقهد ولكن الله يحب الله الجهر إلى نواقذ مجعلا بالصيح من نواقه إيقص الله قصد الله بذبا من القول هذا وكذل عمله والاعتقاج دونه إلا من ما هانه ولم الله قرد رئيسي ومالك قرد رئيسي وكان الله إبوحون نهضي وما زالون كالزولين سمعنا الله مغنب بذن وحيل له هذا الله إذن علي من أبال بذن إن تبدوها داد موجسان خيرا ونك أو تغفوهم أضغرك غريسان أو تعفو أتسامح ذان عن صوء هما الذين يليحقوا أدعى في ذان فإن الله إبكانه أحوه هذا وما زال وسن كنزول ولم يزل كان كنزول دون عفوا ألا عفية وحي إلو قيزي عفية فديرا ألا كرون نغضي إن الذين يغفرون بالله يهود بلوحيكو الله عياره خصو البدن وإبادره أيبانيين كل قاسكورنا وحيشكو ديين خصوصينا القيديين من حيث الإيمان القيديين إذا كان رسول كان نواره ما إني كانوا هل خاصنا أيكي هلان إلى إلاء قشوتو سنو الدين كان لغو بدباده وقاليما لوغا بدباده آخران العذاب لوغا بدباده ياهتورا تا سورة قلمة تايمة سورة قلمة نجيس قول المولى عز وجل إن الذين وحى يكفرون بانيه دورتي أو أو الله ربك قرنه عابده إياه والرسوله أخيارتو دارتي إيبه أؤدري وهو يريدون ربا أن يفرقوا إليه كلا بين الله إيبه إياه والرسوله إيقو كلا بحيان بالإيمان وإلاذا الله أقول لكن رسوس ما أقوله أما رسوس موسى أقول أقوله إيشان قال الله محمد ما أقول لهاي. محمد بانه قال الله إنتي ما أقول لهاي. يريدون رضا يوفرقوا هنا الكلاب بين الله إبوينه إلى ورسله أي بالإيمان هو كلاب الحياة يقولون أفقا كلاب عن رومانينا ببعض قبل من الرسول الكاملة ونفروا عن بانينينا وبعد انقبل من الرسيل كامله وهو يريدون الره اي يتخذوا الي ياشك بين ذلك قميم قالوا الروميه يا بين القارله بيني دارت سبيل و بدل لغته و ماذا هذا ودينا و الرب ورا لك ياك كان اللغه هنا قوه سدا دونيا هم الى كلياته اي بال كافرون قال قال كلام ما حقا رناها واعتدنا وحانو ضربني للكافرين كوى حقا بنيان لحسين ألاب النار مخينا سحريريا سدع ما قال لما لقوش أولا وحال لقب الله أعياد يهوري إن الذين يغفرون بالله أعياد الله بابنا وحال لقب الله أولئك هم الكافرون حقا وحاليقب جبايي واعتدنا للكافرين اعتدنا لهم بأكفر لي الإظهار في موضع المنمر مضوح مفائدين يا وعدنا اللهم لما يغافري وحال لو إلا الا تلحكم او كفروا صدق قول با كفر النغوشي قال كان يهوديه نصار ايا وعهن نفك اليهود لا اله موسى هو الله انسا اني لا دغالم اي روميه اي روميه دا اي راغنوان دلي حلال أي ما هاي هو اللي موجوده شيء عبدنا نايبانيه نصار ما الى الهنا انسيه لو اما والله اما هو ابن الله اما وثالث وثلاثه محمد انا ما اقول كل خواس هذا اهل الكتاب الدين تقول شيغايا قال حاجه جيرته واياك اذا شرفت هذا قاده او وحا شرفت مهينمه كبرك ادوك اسلا ويناي ايوه اسمو دايم بدلك ايا الحقيره يا او انتا عذابكم هذا ايا سياره الدنيا حرير يلوق قال الله تعالى لقد بعث الله بالترهيب كي ترهب كذلك الذين ذكر امنوا به لله رب من من الله نوح عليه السلام الى محمد عليه الصلاه والسلام يفرض بين حد منهم فصوصا كوانا سوف الدب دنب ما لن تقيهم والله تضب أيها يؤتيهم إيبه الحسين دون أجورهم أفعل قد وكان الله إيبه الحسين ومازال زال وسن كان غفورا الله لا فلي التائبين كفك دفك كنغض الرحيما الله نعري سبدا المؤمنين انت إبرا الرميزون إن الذين واحد يكفرون بالله إله وإن واحد والرسله أحيا تصادني بنيا أو يريدون الغوا أي فرق إنك لجيا بين الله أب إياه والرسله خصصه سجاه بعدرت أج صادر سلي إن إيمانك لجيا وإلهنا الروميان فسول بنيا أو يقولون له نؤمن وح الرميان ببعض إنت إلى الروميان الغوا أيك لقاد إيمان قرب الرميان هنا والنفر ببعض قنوا أو يريدون الرب أي أن يتغدوا إلي يشان جن أين ذلك كفرك يا إيمانك حدثوده سبيلن وذلك وتقوا أولئك قوة هم يذكرون شددوا له أسريه كفرك جمل وعل كان اسميه رأيك هم الكافرون كافر أولئك اسم إشارة مبتدئ هم ضمير فصل الكافرون وخبر كاذي محل بال وعلم معرفه أولئك هو اسم الشعر معرفه هم والضامير هو معرفه الكافرون هو معرفه قل كحسري قاريما دنباء إياق اللغوكوبين أدوك قال كلام كلمجره أولئك كوه هم إياق كلية لا غيرهم أحد كلمور كيدا أي الكافرون قال قل في كبري دين لغو حسريي إنتا سائل لغو في اللي قل كأسى اللغوكيدا حقا مسدر كان الله كيني ثم أهان إياق أمباء قال ماذا ربنا أغتلك شيء وأعتدنا وأن نؤدي ياريني للكافرين إن تحقق بيني شيء وإياك إياه غير كودا وإياك إياه قداشر حذابا بأن نؤدي ياريني حذاب قاسوا ممينا إياك السلعي وصحريري والذين أخيارت آمنوا إلهي النبيالي الرسوليو قضي يقدر يوحون رمي لله إبوين والرسولي أخيارتوا دري أو لم يفرقوا أنا كربحين بين أحدهم قف منهم رسوس كمدة أنا بالإيمان كربحين كو أولئك كوة بين أحد منهم من الرسل أولئك كوة سوف يبدا بأي يؤتيهم أبسهم دون وجورهم أبا القدك وذي الله قتلك لي يوحيك لي أبا قدري لقد أبدا وكان الله يبوحو هذي وما زاله يزال وَسَنكَرُ الزُّولِ دُونَ غَفُورًا لَّوْلَا فِي بَدَن لِّطَائِبِينَ فَذَكَّفَفْكَ يَا بَغُ غُورِيَا رَحِيمًا وَنَعِزًا لِّلْمُؤْمِنِينَ بِهِ إِن تَيَضُرُّ مَيْسُوكَ يَسَالُكَ آلِيم كِتَا تَنْتَصِلُ يَوْ وَعِيرًا يَنقُلُ الْمُشْرِكِينَ تَصِلَ إِلَى نُجُومٍ رَدَّنَا فِي سُورَةِ الإِزْرَ حتى تنزيل علينا كتابا نغرأه ورغد إلى صوق رأي وأولا صوق رأي مدحث المشركين وكل أهل لا يوصل لأي إن كان محمد أنا صوت لأهل الرميال الرأي ورغد أسانو كادوري وأقول يا أبي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وحال لأي يرى إلى صوق رأي وحي موسى له ويدية كدر موسى وحال إله شيغي شيندامك اورتو داكي اورتو سن نو موسى لغول ياهينا الله الله حدثني بنو اسرائيل وحينه الله لي قد باكن في دقه خدي فرعون يا في سي الاباديه بنو إسرائيل الا الاباديه بل في مصريه برواقدي تالي قنتو ذلجلي ايها النبي الله موسى وخدورتي وواعدي طور سيناء كتاب كتاب توراته لله هذا الشيء سوى كجرة يعني إنا قد فترنا قومك من بعدك وأضله المسابرين أحد ما سنطلب من ملذك وبابان يبقوا قولنا وغضي إيقوا ديب عابدا اليكوور يكسنبه أيمي والكلام يمركو كان لحك عوص حليك يقول كان إلى قولنا قوم ديبقان أي معابدنا يعتدار بان قدمينا تدباتا كي لغضي بانو إسرائيه من نبي الله موسى التي واختار موسى قومه سبعين إنا رجالا لميقاتنا صدواتا كي صبغوها ت ماشي مخيطوا روسينا التي سب كل أطرق الكتاب كتاب أوراده عنه إله إلا جعدومه كارتر هذه جفدي إلا جيسينا إله لا تصلين حلايا مرحين ماشي تقام يا موسى وأحرمنا هذا إلهم بقوله لا كليا بل أنا له أن مغل إله خبر الله كل خل هذا لا من لك حتى نر الله جهار هذا الكلي أنه ما في سو جوج. النبي الله كان كالنبي الله موسى أيه أعلمه إديله والغلاس وقاله يا إسهي قال له وينه وينه حسا كوينه قال تعالى وحا إلى آخر درس لا ترتلند دونا قففك أي قلان منك ابن الإسرائيل وينه قال تعالى خدوح يسالك أيها الرسول الكريم خصولك شرفت له أهل الكتاب يهودي أن صار به واحد يكون ويدين دونا أن تنزله إن أدرج سعليم كرقلة كتاب وورق من السماء إركل إن ذاك أن تورقت قرن أي يكون ويدينا فلا تستعزم ذلك هذا كهوى يديسني يغنوا أو تبيع أذن موسى كاغوري فقد وحارون سألوه إنه يودين موسى نعم موسى أكبر وعكواين بدل من ذلك وحاذيا له ويدين ايلها ورخا عن نسو قره او, أو فقروا وحي موسى كيورادين ارىنا موسى ناتوسي الله يبوينه جهرة هرجو اورثن ذاك اينده هن انكو ارغن اله امرك او ديرفال كل كاف اخذتهم وعاقبت اصاعقه على على الامر كيكو هادله اي عذابك هو بظلمهم اي جقففك اي سميه سببت اي الله البلد نبي الله موسى وين علاك هاي أيابة تغيري خبئريني انظروا إليه ماذا ساربي إليه لنتراه <تصفيق> فيكذا أيوة جايين قال كأني قال لي هذه مسكوكا عاد مالي هيقتعدت بأواديهن أيوة جايين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو الذي في الخبئ ألا إنا لا أركي كريم أن أركي دي سلح ملكي كريم ثم كجد القذف كل إله مصور سدان في صور جوجكما كما ينديسن يتخاد الاجلا في ميكياش من بعده مصاد كتري ككذا الهام ميكياش من بعد ما مودا ككذا ما يتم القلبينات معجزي واوي ومرك بديكو ديب او مرقش اللغه سودجيه او هلب بسلو كاني او انت سو معجزه ارخ او ما قال دي انت اكدب ايه دبئ لك كل قلقى ربي فعفونا تاسوا اكعفني عن ذلك دبئ كاللي على شدي اكعفني او طوبتغ لبسا بلقوع فيه من اسلاميا فاختلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارينكم فتاب عليكم في سورة البغر ايه كسرتك وآتينا موسى نبي موسى وحن سيني سلطانا قرح مبينا عد. والرفعنا هو مركل كأني ييراي يلمي وانا لو أمري كتاب كان قاتا كنا عمل فلوحة جديدة سكية مركل كتاب في الدين أي بورط طورسين اللي سوف جيء بعدها الله مخفي قال لي إذا بورتك عن تلاجأ قادو أما كتابك في قات إدنا تعلى الجبل فوقهم كأنه ظل وظن أنه واقع بهم خذوا ما تيناكم بقوة وادكنوا ما فيه ورفعناه عن قريا اللي فوقهم درادوضا الطورة بورتي بمثاقهم بالسبب أخذ المثاق عليهم بلنكو قفشا دردتهم ومحاله لبن لما يي العمل بما في تورا كتابك تورا هذا وحكوية اللي حكامة إلي مال مريان وفريان أيال لما يي وقلناه لهم إياها ادخلوا قرى الباب ووقتك يرشع بننون انتا إلاد دقال لماه قلت اول بابيسي او ايها الهلان لأما قالت اقال لأيه الهباه اذين فوراي سجدا اذينكو سجودسانو تحياتو سجود الهكو سجوده سجود سجود ايه او كو سجرين ايه فردو بلدك اذين فوراي واقولنا واحن قالوني لا تعدوا وحد جد بنا في السبتي سبتي درقاء رساله اكو وحد جد بنا واخذنا واحن وقباني منهم بني اسرائيل مساقم بلن غليذا آذي آذوا لك أيامك قبلني كل كابلا مزي أتك اللوغب تي واحد كيالا مقطع صوص عزوك جلاء يسألك أيها الرسول الكريم أحكوا ويدينا يا هلو كتاب كتابك الكيس يهودي النصر أن تنزل إنا الدجيسو عليهم كرقة كتابا إن الكتاب دجيسو ورقت قرآن من السماع الكوقد دجيسو يا الكوار صناعيا فقد وحارونا سألوهنا يويديا موسى النبي موسى أكبر وحكوين البدن من ذلك وحانا ديقال لغوهي دي وواتن سؤاشو دي فقالوا أي رادين قرنا موسى نتوسي الله إيه بوين جهرة إلّك إلّ أنهنده أنك كوهرق نو فأخذهم معاقبتين إسلامار كيفاء سعيقاته قيلو قربان لغو بقيله أولا بختيان بظلمهم كاردره دي قيستان حين او ودولهين أيضا البدن سببته اي حق يكوكاً حوالي نبقينا عن هذا خبنا السهل ذلك ظلمك سببتك اي عقاب قدعي ثم كذلك اتخذوا ياشا العجل دي اي اله المعبود كياشا من بعد ما مده كذلك اي جار مطمد البينات معجزوين على هذا اي او يمين بطيبا الله كالجيحي بربا الله تجيهي حلبا الله كيني اذا كذلك اللبه فيه انتعد اركان كذلك أيدي إلى السماء، إلى وجه رفع فؤنا، ونطافني عن ذلك الجفاف خي كلا، ونطافني موسى نبي موسى وعن سيمى سلطانا الحج مبين عد ورجعنا وعند قرية فوقهم نلاذوا الطور بور تاوي المزارقهم يجد بلنكوك بشدوا سببت وقول لهم وحنوني ادخلوا جرا البابا بلت الباب ديسي جرا سجدا اذن قوس ديوتن وقلنا لهم عن نور لا أحد حق ديننا شي صبتي صبتي لو ممارسدها اخذنا قبلني منهم حقوده ميثاقا مبللا خاليذا كل نفس اياك قبلني كل باللمدي ادك لو كبتي معي كيو لين كيت واجبيه على تعالى فبيو يري فبما نخذهم ما زائد بعدنا سبابيو فبسبب ناخذهم جوينت جوين سببت ميثاقهم بل ماذي اللي وقفت لن أي جوين في سورة المايدة نوغتك دون ولقد أخذنا ميثاق الدنيل إسرائيل وأخذنا منهم مصنع عشرا نقيبا وبعثنا منهم مصنع عشرا نقيبا ميثاق الدنيل إسرائيل وبعثنا منهم مصنع عشرا نقيبا وقال الله إني معكم بلن قوامحي لين قمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم بخصوصي وأعزرت موهم وأغرلتهم الله غرلا حسنا لو كفرن بل لم يسألا خب ما فبما نغلهم برينتوا هذا سببته أي نفاقهم بل لم يأبوا بريء أي وكفرهم ديدة أي ديدة بآيات الله إلى آياتي أي دي ديدة ولا بد من ب لحق جد أفر وقولهم يقعد هذا النذيج أي هذا لا بس نظو تقول باكدة وعسى جي سكر ما إنه فناكنا جا تنبجي أفرجو يقوقولهم يقعد هذا الخود أي هذا قروبنا لم لا بياكنا جا قل فالمدة بل قروبته مدة والله الطبع الله هو بحيرتك تقول بسهلًا ولا قاديك أنا لكن طبيعي وأن لا ألهمه وأن الله سرى طبع الله يهضى الشري عليها اللعب تقول كيف سببنا بكفرهم بسبب كفرهم فيها قالوا بدي حق بينيها سببته أيها اللعب تودى اللعو سرى وفلا يؤمنون حق همين مايان إلا قليلا تذيار ويهضى كميدا وعبد الله ابن السلام أيها همين أيها وليقف خودي باسعودا وقولهم بهدوه ياقوق فانا يا نبي عيسى أو أي دليل أي يهودي قوف عن تأينة الدليل كسيسنا نبي الله عيسى مرحب بنو إسرائيل لا تري نصارنا أيهم أي شيء يهودنا أي باريس لا تعلمه أي عطى شخص يبي في شرطة يبلغ أي لا لأنه ابن الزنا أي لا أي نبي الله عيسى عليه السلام قال خو قاضي kul khasan la gohansaday illaa dilo halkan ki dambagurigi nabiyuu laahi Isa (alayhi salaam) u joogayba wardiya laga qabtay in nabiyuu laahi Isa uu galgal jirayna waa loo diray waxa la yiri daanu sheego waxa tirada akhyaree sharee ku sheeqol ka amar ka ay banna ka chubayee ninkeen loo diray ilaaha subhana wa azza wa jalla biquwwatihi alqadira ayakum ma mulay isa waxa laga bixiyay garishad samawaat aan loo diray ciidayn walii imran kusoonmarnay ki doona ina ilaah ma qarsar لي وعلى عيسى منك ان ادري ما دلي ما كعقل على شي يوجر قرغي والله اسكو قال كي هو سوا او صوبح الى عيسى هو غدغو كيفا لابس لك لغدي سيرو ديما كوجير غوجي واه يرا لا لظهر بالله شو باباي تعالى تعال دفعوا ذي تناكوجرتوا وقولهم لهذا هي كفانا يا بين شجع يا بين كفانا إننا نقتلنا ديني المسيح إلهذا إي إيسا المسيح ابن مريم كيو هي مجا هي ناريس بالله شو كدرى مسيح كيو إنسان مجا وين ابن مريم مع كيو مسيحنا والله ناريس إيسان و مجا قولهم لهذا إنها نجا قتل المسيح عندي كلمة المسيح إما من المصين يتهاي أو هو قدرك تابنجر عن وأنا عافي ما لي جري وأنا من معجزاته يكملها ويبرو لك ماها والأبرز إن لا أنقفك هذا شيء أي وجه عن تكمل مين جري إنها أبيع جري رزق مبرس كلا إلى الآن دولا حينين قفك قمة عن تكمل جري منو بيجري كل كان مسيح نيمو دتك حنون صناية أيوه قاعدي سكده وين جري ممكن مسيح القدمي نمك رحبان بوها قانا قوي إيوه أقرب بور بور اللهين لواك رحبان وتوصل بولا إما مسيح يمسح ولاك قري اللهين مجالنا متجني كل كوصع جري او إياه مال دع إلى الله هو, هو بر إياه بير تديه جو إيوه قري إياه قسين ندم اللهين سورا قل إما المسيح من الكيساء عداه قروح بدنا يذنوا هو قل كل خم مسيح وأناني ساسي أما إسح ومجي إسح من عدا قروح بلنبوها ابن مريمانة وحوسن لاهين أبو مكاهو يدي واللوجو كنيدي وحكب على قاعدة دي جود إله وير سبحانة ودعوهم اللي أبائي عندك أبويال خط لو جير أمر يدور لكن عزاد صنبر المحالون هيا ابن مريم مريم يقول كده رسول الله الهمنوا دريها واذ له كفانوا وما قتلوه اي سما ينزل وما صلبوه من انزل جاي او كي لو ما صار اي انتهي دي له اي ملك قويين كل كوانا كودي وما قتلوه اي سما ينزل وما صلبوه من انزل جلل ولكن أيجاسو بها والله ما قرصاري لهم إيجا أوكي ولا الخوضها أي درسدين أي إيش أسشدي قيسي وإي كانديز لا قرصاري وأكون دعير كل خا إنت ملك لمن لا جارين قردي جريكو ورقصني إنما الحس الصوّار رصي أي أمرا كلاعي وحلوين واي من كان إنت واحد يا ما كل خس رب ير سبحانه وإن الذين كوا اختلفوا شوقا في في عيسى إنه كان دجال إنه صناعي إذا قوكر تاعن لفي سكين سكين جذي يا جي كسرنيه منه عيسى حتى يمرك دم بيسكوع ولد كيان من ساكي كانو دي لا عيسى ما الله وما سجنان به عيسى دلدي من علم يقين إلا تضعوني ما لي رأي فمتي واتناكولك إبكو شجاع يا وما قتلوه عيسى ما يندل يقينا رنان بل إذا يدلن وركاته ففعه الله إلا إل الله قليه إليه حق الله قليه إليه إليه إليه سموات الله لك يا إيه إيه بحكيم الله هذا وكان الله إيه بوحه هذا وما زال وسن كان زول ولن يزال كان زول دون عزيزا إنيه إليه ألا قبا كان هذا الدوم ريزا إذا هذه سنة أيمن مرتعي حكيما سوح معمرنا كن مرتبطا عيسى المنى يواكنا وإن من أهل الكتاب ما من أهل الكتاب يهود إيا النصار أحد كميزا ما جره إلا هديه الجره ليؤمن النوحو رومين دونان به عيسى قبل موته أهل الكتاب كبامير كوهدو الألين كرتا موت الكتاب أمر كي نفتأسو دواتو أي عيسى رومين أو قبل موته موت عيسى ولمدهما قرتوه من وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَةٌ مَّعْلُومَةٌ يَكُونُ عِيسَى وَنَقْبُونَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْكِتَابِ شَهِيدًا مِّن كُتُمَارِكَ فُرَّةٌ وَجَفَفُكَ يَبَيِّنُ تَيَجَلَّى كَيَبَيِّنُ تَيَبَانِيًا انْتَ بِعِيسَاوَ ان وَكَعْدَيْن دُونَنا حَتَّى مَا نَغْضُهُمْ نُرِيتُ وَدَثَبْتَ أَي نِسَاقَ قَوْمٍ إلى آيات كيسي إلا الروم أي آيات أي وقتلهم لا ينتوضا الأنبياء أي النبي ياشى الله بغير حق جديان إيا وقولهم إيا قد يهدوضا قلوبنا الله يالك أننا هولفو ويمد بولا فلا تعي عما عم تقول واحد لده قلبكم لده قليما يؤمن أي إرادين إنتا سوى الله اسكوا ضريبان الله أنا هم عرادا ندا أقردني فعمادا ندا أغفقيني بال طبال المجرية طبال الله الله شري عليها قلوب طبال بكفرهم دي دي حق الدين سببتت أي قلب قلبي الله أعودي وفلا يؤمن حق رمين معي إلا قليلا تدير أيما كرمين أيها كعبد الله ابن سلام وأمثاله وبكفرهم إيقاب بأين طبال حق بأينه إيقاب قولهم إيه طبال على مريم مريم كور كيدا أي بوه تعالى يرهد عظيم وح، وماريما أيها فريج الله الطاهر لا أيها يهذم والذانيو وماريما وبكفرهم قالوا قالوا هي وقولهم كهذل دولا على ماريما ماريما كارك هذا أيبوه تانا حقت هي مصابي يا فريج قادل عظيم وح إلى أنا آية فدل على قدرة الله عز وجل وصدق الله في قوله وجعلنا مريم وأمه آية ابن مريم هو يدي لما معجزه هو, هو إياذه حرامي على حلال مذن الرقوارك واختبادون يريعي أي ويلا شيء إياذه ملك تأثى علامة إيسان وحاو علامة إنه أبلا عنده شيء كالك اللباد هو ذبع أرنت هو جيران وقال قد كيف ساوقي من بدلا مريم الذي لهيري يا مريم مغنثي إله وسجدي وسجدت وركعت مع الراكع يا مريم إن الله صفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين أي كلكم قفان في عيني وإذ ادبرت كيف سنكود شيئ بكبرهم دروا وقالوا بكفرهم قالوا هي وقولهم كهدل دولا أي على مريم مريمة كوركة عليها السلام وعلى ولدها أي بوهتان النبي إياه فريع عظيم وي أي, أي كساها أي أن لعناهم فحمد النبي قفق إليه إياه وقولهم إياه وفانا إنا أنها قتلنا دلي المصيحة دليل إياه إيساها ابن مريمها رسول الله يبمي ذو وما سلب وما قتلوه إياه وبيان شيقة وما قتلوه إِذْ سَأَنَ دِلِّن وَمَا صَلَبُوهُ مَا رَأَيْنَ دِلِّل وَلَكِنْ أَيَ جَشُبْهَا وَاللَّهُ مُقَرْصِرُ لَهُمْ إِيَكَ أُسْبِيدَانْتِسي أَيَا كَيْدِنْ لُوكَرْسَارَي مَكْرَن لَهُمْ إِيَكَ وَاللَّهْ عَلَ الْمَرِينَا يِي وَإِنَّ الَّذِينَ كُوا اخْتَلَفُوا شُدَبَ مَرَي هِي إِشَارِنْ كَيْسَيْنَي دِلِّن دِنَيَ نْتِلِن قُولِنْ مُورَنْ بَيْكُ جِيْرَان بحسار ديسا من علم أقوم دبا إلا تباع أضل ملايين بي رائن إسا دي الله وآي من أجنال الدلي أي إسرق يدك عفسدان وحقيقه مهيان وما قتلوه إسا مهيان دلي يقينا رناهان بل إنه دليا هذا الكيد ففعه إسا الله إيبه إليه, إليه إلى الله صمده قادي وكان الله يبوح نهضي حزيزا الله دوم ديسك حكيما مامل وناعزاً وين من أهل الكتاب يهودي نصر أحد قف كما إلّا هذو كمديها ليؤمن أنّه هو الرومأن به عيسى قبل موته إنتهى عيسى بمن ويوم الغيامة هيما يكون عيسى هو النخل دونه عليهم على الكتاب كركود شهيدا ما تقوم فبظلم من الذين هذو حرم كل ما وادي يا قدر الله ذي أحب الدل ماي أي نبيا شد الدل ماي أي دينه الدل ماي نادو عرضا كبت أي أي جناح كل عاي أو على جناح أي أن تريحنا ينقال كي يوجج على في سورة الأنعام بينه وتجدون وعلى الذين هادو حرمنا عليهم كل ذي ذفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما عملت ظهورهما او الحوايا او مختلطة بعض من ذلك جزيناهم في بغيهم ظلمني قال ان سببتي جناحه قناحة اقول لعي قال تعالى خدوحي رفضي ظلم قردرا سببته من الذين قردرا سوكون حقهذا كتمد هادو يهودوبي ايه ان حرمنا كجوجيني عليهم كرقهذا طيبات اشياء في الثيال او حلد لوبن اشياء ذا لهم إيaga وبصدهم إيaga أوددهوضا أي عن سبيل الله إلا الدينتي سحقهوضا نفطه ديه غير كإدباهي كأوله وددك الدينة الدليلها بيكاشرين يؤديدين إياجين الدينتي وإسكاشرين كثيرا إنبادا إيه قال قادشادهوضا الربا في بديه لغا عرمي أي كود لغمانا يددك وحيشي حقد الرقوعنان وقد نوهو إيهو الله غيباي أنه عن الربا كيفضا حق هذا لغرابي وأكلهم هوني الضوضة أمو الناس تدفعوا ليسا أي قعنا بالباطل كاردران قعنا تدفعوا ليسا وارفبو إيا اللالوس إيا دقار إيا دقار انتكبعيسا واعتبنا وحنو بالكافرين انت حقبينيسا انت كوريسا اما, أما انت كوري كدن منهم إياقا كميدا حذاب النار اليمن عن وجزه كل كهل كتاب كيدين وعبدان كادل لي ليحيي هنا شجني قتلك الخفي اللذين يكون جره قيمي بي شان لشيء كريم سيد عبد الله بن سلام أما ام الله جاه وقال قال تعالى خذوه الى لكن سداته الراسخون تذك الشجنه في العلم علم قديش كل كعبد الله بن سلام او يقيني تورات وَنَجَاشِ او انجيل دقه يقيني او منو مالو كتابك كامله يا والمؤمنون انت حق الروم اي شيء امه يؤمنون وعي ايا بما قرهانك انزل الله دجيه اليك هذا الرسول محمد وما بينهما انزل الله دجيه من قبل كوره او توغريج والمقيمين والنسبي او عدد خي هور كما جرت وأمدحه وحنا مانايا كل صلاته لا توزيع مين وإنا إلى ذا هي اللقفة ميا أمدحه وحنا مانايا المقيمين كوا توزيع الصلاة صلاته كوا توزيع والموتون كوا بحنايا عرنت وراكوا عذبناي والموتون كوا بحنايا الذك الذك كوا بحنايا والمؤمنون تذكرهم عنايا إلا ربي بحقه عبده يوم اليوم ما عرنت الأخير الدم بيس أركان تيمانك لبدا أخلص باللبدنا اللي هي آخرين للرمي لبدا أقولك مومنك نسكعد يمانك كوها نفسي سواء يرانا ونأكي سنواء بلانا لكن نركو إلدوفه وأسألنا إلوبه آخرنا إلوبه إساقوا مومنا وأقولك قررك كبعه يقففك إيا الجريم ويينك وصمينا وهدو علمي لهانا هو إلوبه وصدق الله في قولي إنما توبة للذين يعملون السؤال بجهاله كلكو قفك قلا يقينتوا كما قلت إبليس بقلبك سدعك راي علمك باكبعي بعس يديبه وقرحيك كلكو جاهل كل الذنب لا يستر إلا عن جاهل وإلا قفك متذكرك أي يقينت حصوصا واشعلينه لكن مركض متلبس بالجريمة قفك قاموا كلا جلتو قدما عتقيمين وحمت قاميد حداد مو من هينما ركمل في عنيب وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق صارق حين يسرق وهو مؤمن إيمانك حق الله جارك أي قلبي هو حلو لرزك سهر جدام مقاضو إيمانك ما كبحي شيدان بعد عفاريسه نعسيه أُجرئ وترن تريئ xawooyada qofku ee doonana guddoono markuu shaydaanka ka buxo imaan ka ina ku soo noqdo iyo alaaliyo isgaranaay marka sawaxu u bariye aqaligeena ku soo noqday ilmigeena uu u sooystay halkaas uu garanayay gafku galay oo himo bilaabaya markaasa la dhaafay kulkamaashan waasibi walmu'minuna billahi هنا أبا المرين أيها آخرا نتقى إساء سال عذابك بدبادل أيها جلنا نبقى بوليسا له والمؤمنون فاذكرهم أيها لله معبودك يا يول يوم ما لنته الأخير الضمبيس أراه كددك الله تلمامي أي أنسا نؤتيهم سيندون أبا إباييري أبا أجرا أبا القد عظيما وي أجرا كا عظيمك عظيم اللي سينا أيها أجرا لنكري أيها إنه حوى يهي وكفى ملاي حتى هذه اللقوس في إنه عظيم يهواموغتا هذا لا أحد أجن عظيم ما لسويه بما كلك إله وينه واحد كأوحلوه اسوينكوشاكي مغياس كرتا مغياس كرتا كلك أبلغتك عظيم كالجنة وما فيها جنة إيه واحد كده إذا كنت الرحمن الرحيم مما لا عين راب إلبايا نرق ولا أذن سمعت تقي أي المغلين. ولا خطر على قلب بشر انهروا قدعين اذا ما هاني اونكو باقون ابل قدك اوي اي ادتك ان لسين ايا وترغيبك ويسع اليسين اي وضبف عن فب ظلم بسبب ظلم تدرى سببته من الذين كوه كتمد هادو يهو يوبي اي الله الظلمان اوه رسوسية دينه الظلمة اوه نفطه الظلمان سببت اي ان حرمنا حتى ان ايبنا اي كره ابني عليهم كل خالد وحنا كرمي طيبات أشياء في يي كيبال شرده الله في عنايده كل كهله وحيلة اللوب النيل لهم يلا برورتي يا حيرتي يا وح أي جلها يوم وح لهم كيبل لجحهم وكناح لغدي جاي يا وبصديهم شريط بيشرن أنسي فيرلا إلى دين فيصير بيشرن نفط هذا هي غير كود باكسرن صرابا هي معاشرة بواكوسلا وهيودي كلا أودي وهيكلنا وكل جعين مريم ورجوفين دينتي في بدلان تعوب بيني كدولجان كل كان نفس عادية غيرك بدينتي كشران سبب هي مباشرة وقصيران وبصدقهم أود الدولة عن سبيل الله. إلى دينتي سأشره كثيرا إن بعضا أشره اي يا هذا سدولا أرباعيقاته أو الله كعرمي وقد نهو يا والله خ في هذا وأكلهم من الدوضة أموال الناس ذاتك حوليشي بالباطلة جردارو أي لالوس إيا دقار إياه كعنا فطاوة باطلة كالرسوة والربا أي ذاتك وحيشي كعنا كحولي حق دارو وأعتدنا وحن أضربني للكافرين انتحق ومنهم يهود كامدة انتوضقوا من كمجر هدافا بأن أضربني هداف كاسؤالي من حنودي لكن هيا شيء الراسخون قوى سجنان في العلم، علم كون سجنان خاص في العلم، قب كان ماركون نهضوا دبوح وبرتوا ما على دلوا وح وجادوا سلوق اللعيا وادكت، ايان كنمه أيا درس مالو قاتم سلوقك لكن بين يو عن جرين لق ما قالين كانوا قب كان ماركون راسخ ياي علوك تيسودين تكو سجن تاي ودلوا ودابو يقان سيد عبد الله بن سلام أو كل خوار راسخ في العلم أثبتين فيه الذين قنومه مشرعيته يقينية روانية لكن غضب مرخيا يكتي يكتن يوهو أبوتك أبو أما أفكو كم غلي وعصدوا هاي سماح ما بريس على لغادينا بريس على لغادينا أول بحنبو عسكنا حنبنا تذمرعته أجب بعضي وتغلي أبو اللي قدسه قارسان اللي حانجره وحانه اللي لكن, يقان يقان لكن هاي سيقف قماركه الدلده يقان نصوصه يقان دب دينته يقان هلوشي سايكاسو وها ادقياه تدكان يبقى امانيو لكن هاي سيقف الراسيخون تدكي كسوكنا في العلم علم قديسه كسوكنا دين يقينه كادي كقاتي اللي الرسول لما دون مقفر والخوليكو وقاتي الكتاب وصنة برتين الوحي هايان ودن الدلة يقينة وكدسان يهاي ومنهم أهل كتاب كميدة يو المؤمنون كوا نومة يؤمنون كتب الوحي رمين لما قرآن منزلا لتجيه إليك هذه الرسولك وما بي رمين ايان منزلا من قبل كورتا وامدحوا حنمان ايان المقيمين كوة توسية الصلاة توسية والموتون كوة بحية الزكاة زكذا كوة بحية والمؤمنون قوى الرومية بالله ربك قرلو عابدو يول يوم مالينة الآخر دم بيس أولئك قوى أنو تلماني الموصفون بما ذكروا وعا أنو صاشقني اتلمانها قوى كو تلمانا تلمانة وافرانطاي حتى تكون برئيس دادقة أولئك الموصفون بما ذكر تلمان حدام ابن عيسين دونا أجراً أبا القد عظيماً وي والله أعلم